السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أتباع بله ولا حول ولا قوة الله بالله العظيم ثم بعد نواصل الكلام على كتاب الطهارة من نظم المرشد المعين على الضروري, على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله والكلام على التيمم هو آخر الأبواب في كتاب الطهارة يجيب خلينا نسوي جبل لا. نعم. توقفنا إذن عند قول المؤلف عليه رحمة الله. يعني في بقية كلامه على الغسل قال موجبه حيض نفاس إنزال ما غيب كمرة بفرج إسجال موجبه أي موجب الغسل. فموجب؟ يعني الأمور التي يجب لأجلها الغسل فموجب مفرد مضاف بمعنى موجبات الغسل موجبه حيض النفاس إن مغيب كمرة بفرج إسجاد ذكر هنا موجبات الغسل أو بعض موجبات الغسل وهي انقطاع هو قال حيض والحيض بنفسه ليس موجبا للغسل وإنما الموجب للغسل هو انقطاعه وانقطاع الحيض فإذا انقطع حيض المرأة وعلمت انقطاعه بجفوف أو بظهور القصة التي هي ماء أبيض يخرج في نهاية نزول الحيض بعد انتهاء نزوله إذا علمت انقطاعه بواحد من الأمرين وجب عليها أن تغتسل ترفع الحادث المرتب على الأعضاء بسبب الحيض حتى تجوز لها الصلاة ويجوز أن يقربها زوجها ويجوز لها سائر الأمور التي كانت ممنوعة منها الحيض المؤلف لم يتكلم عن أحكامه هنا لأن الغرض من نظمه اختصار الحيض يعلم انقطاعه بماذا قلنا بالقصة أو بالجفوف وأهل المذهب يعلمون أيضا من قطاعه ويقولون بانقطاعه إذا بلغ أمده الأقصى وأمده الأقصى عندهم أكثر الحير خمسة عشر يوما هذا أيضا مما يعلم به انقطاع دمي لكن خمسة عشر يوما يقولون هذا للمبتدأ التي لم يسبق لها أن عرفت عادة زمانية ومدة زمانية لحيضها فإذا بلغت خمسة عشر يوما كان ذلك موجبا انقضاء دام حيضها والظاهر والله أعلم أن الإجماع قد حصل على تسعة عشر يوما لا يمكن لمرأة أن تتجاوز هذا القدر وقد ذكر ذلك صاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لكن الطبع فيها خطأ لعله أراد بسبعة عشر تسعة عشر لأن سبعة عشر مع تسعة عشر شيء واحد بدون بدون نقد كذلك عندهم ينقاطع الحيض إذا استمر بالمرأة هذا مذهب مالك مشهور في مذهب إذا استمر الحيض بالمرأة وتجاوزت عدد أيامها المعتادة المرأة إذا كانت قد علمت لها عادة تسمى معتادة فإذا لم ينقاطع عنها الدام وتجاوزت مدتها عندهم تستظهر بثلاثة أيام تتوقف تزيد ثلاثة أيام على عادتها الأصلية فإذا زادت ثلاثة أيام كانت عادتها ستة أيام وزادت ثلاثة أيام صار طاهرا عندهم ودليلهم في الاستظهار مهزوز ليس بالقوي لكنها تستظهر بثلاث أيام ما لم تجاوز خمسة عشر نضرب لكم مثال إذا كانت المرأة عادتها ثلاثة عشر يوما تحيضها بكم تستظهر بيوم كذلك إذن هذا مما مماذا هذا مما يعلم به انقطاع دم الحيض ويعلم أيضا عندهم بالتمييز ما هو التمييز أن تميز المرأة بين دم الحيض ودم الاستحادة وهذا منصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي فيه إذا كان دم الحيض فإنه دام أسود يعرف أيضا الناظم لم يتكلم عن أحكام الحيض هذه وإنما قال ذكره لأنه من ماذا من موجبات موجبه حيرون ومن موجباته النفاس وهو الولادة فالنفاس كذلك هو من موجبات الغسل يعني بعد انقضائه بعد انتهائه وانتهائه في مشهور المذهب لا يتجاوز ستين يوما فإذا استمر الدام بالمرأة يصح لا لا يكون بعد ستين يوما فما زاد على ستين يوما فإنه دم علة وفساد هذا قول في القول الثاني هو أن مالك رحمه الله أحال على النساء قال يسأل النساء وهذا منه رجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص والظاهر والله أعلم أن المرأة تمكث بعد ولادتها أربعين يوما فإذا طهرت قبل الأربعين فذاك وإن لم تطهر وبلغت الأربعين فإنها تعتبر طاهرة حكما وهذا لا ضير فيه فإن للشارع أن يوقيت الوقت الذي يعني يراه لأن ذلك يعني يقطع النزاع وأهل المذهب لم يأخذوا بهذا الحديث لضعفه عندهم كما نص عليه ابن أبي زيد القيروان فما صح عنده الآخر هذا الذي في سنون أبي داود وهو أن النساء كنا يمكثن هذه المدة وأخذ به فهو في حل من أمره موجبه حيض نفاس إنزال الأمر الثالث قطاع الحيض قطاع النفاس نزول المني المقارن للذات المعتادة سواء نزل يقظة أو نزل ما نام فانه موجب للغسل لكن إذا نزل بلذة المعتادة أما إن لم يكن كذلك فلا إن نزول المني إنما الماء من الماء فنزول المني وحده موجب للغسل حيض نفاس إنزال يعني إنزال المني الأمر الرابع مغيب الحشفة في الفرج نغيب كامرة بفرج قوله إسجال معناه مطلقا بإسجال أي بإطلاق فهو يعني منزوع الخافض إسجالا ثم وقف عليه بالسكون ومعنى إسجال يعني مطلق من غير فرق بين فرج وفرج كلمة ازجال معناه في الفرج والفرج هذا مطلق فلا يفرق بين فرج ذكر وأنثى ولا بين بهيمة وغيرها فمهما غابت الكمرة بالفرج فإنه يجب الغسل لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانا لكن الحديث في, في الآدميين بين الرجل والمرأة إذا التقى الختانان وجب الغصف هذا الحديث على وإن كان مرغوش متعلق بكلامنا هذا فيه دليل على أن المرأة تختن كما يختن الرجل فمن طعن في الحديث انتعى أشمي ولا تنهيكي والله, والله الخفاض الختان كيف الختان سنة في الرجال مكرمة في النساء ثم طعن في هذا الحديث فماذا يقول في الحديث الآخر الذي في الصحيحين وفي موطئ مالك وغيرها إذن تقل ختانان وجلوس معنى ذلك أن هذا الأمر كان فاشيا شائعا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأقر الناس عليه قد بلغني هذه الأيام أن أندونيسيا تتأهب لإصدار قانون يمنع الخفاض وهذا كله من الخضوع للغرب الكافر لأن الخفاض عند المسلمين يعدل شهوة المرأة ويقلل شبقها الجنسي فهم يحاربوننا في هذا ولو قيل لهم لما تنكرون علينا أن يسوا بين الرجل والمرأة في الختان، وأنتم تنادون بالتسوية هذا حصل في مصر قبل أعوام أصدار بعض أهل العلم مثلما والمؤسسة علمية معروفة أصدارت بمنع الخفاض ثم أخبرت هذه الأيام بأن في أندونيسيا هناك قانون سيصدر لمنع الخيفة هذه مسألة كلمت عليها عارضا بمناسبة الحديث عن قول الناظم مغيب كمرة بفرج إسجال هذه الموجبات ومن موجبات الغسل أيضا إسلام الكافر عندهم بعضهم قال لأن الكافر لا إذا أسلم لا يخلو عن جنابه. فالغسل ليه لا لمجرد الخفر وبعضهم قال لا غسل عليه لي لأن الإسلام يجب ما قبله وقد جاء عند أحمد أصحاب السنن الأربعة إلا ابن عن قيس بن عاصم أنه أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر ومن موجبات الغسل الموت والمؤلف لم يذكره هنا وإنما ذكره في كتاب الصلاة لتعلقه بذلك الكتاب عندما تكلم على فروض الكفاية وفرض العين فصل خمس صلوات فرض عين وهي كفاية لميت دون مين وكالصلاة الغسل دفن وكفا وتر كسوف عيد استسقاسنا إذا تكلم على غسل الميت هناك في كتاب الصلاة هذا معنى قوله الله أعلم موجبه حيض نفاس إنزال نغيب كمرة بفرج إسجال وفهم من قوله حيض أن الاستحاضة لا إذا انقطعت لا يجب منها الغسل لا يجب منها الغسل إذا اغتسلت المرأة لأنها ميزت الدامة دم الحير من دم الاستحاضة واغتسلت فإن ذلك يكفيها وتصلي يستحب لها أن تتوضى لكل صلاة ولا يجب عليها في المدى كما سبق لأنها كصاحب السلس فإن انقطعت عنها الاستحاضة فلا يجب عليها الغسل عندما وجيبه حيض النفاس إنزال مغيب كمرة بفرج إسجد ثم بين رحمه الله تعالى موانع هذه الأربعة ما الأمور التي تمنعها هذه الأربعة؟ فقال والأولان ما نعال وطائلة غسل والأخراني الضبطها مشو الأخراني غبطه الناظم بخطه هكذا بكسر الخاء نقلته عن مياره صاحب الشرح الكبير علامه النجاشي والاخران عندك الاخران نعم جزاك الله خير هاو الطبعه القديمه تعروس مقدر هذه خلاص فيها والآخر والاخران 90 سنة هذي طع عنده الاخران الاولاني مانع الوطاء إلى غسلين اشتهم الأولاني الحيض والنفاس يمنعان الوقاع والله الجماع والله القربان خطرت الإنسان يخفف العبارة فهمت كيف ولا تقربونه قربان والأولاني ما نعال وطأ إلى غسل معنى ذلك أن غير الوضعي لا يمنع التفاصيل التي ذكرها العلماء بعضهم منع ما بين السرطة والركبة للستمتاع بين السرطة والرقبة سدا للذريعة وبعضهم لم يمنع إلا الفرش إلى النكاح يصنعوا كل شيء إلى النكاح منع منعا الوطاء إلى غسل فلا تقرب المرأة الحائض ولا النفس والآخران ما هما؟ الجنابة والإنزال للالتقاء والخطان والإنزال والأخيراني قرآن الحلا يحرم على الجنوب الجنوب سواء أجنب بإنزال أو أجنب بمغيب الكمرة بالفر فإنه يحرم عليه أن يقرأ على القرآن إلا لك الآية للتعوذي عندهم مسألة خلافية كما تعلمون كذلك مسألة المصحف مسألة خلافية لكن قوله الأولان منع الوطء إلى غسل والآخران قرآن حالة فهم منه أن الحيض والنفاس لا يمنعان قراءة القرآن حيض النفاس عندهم لا يمنعان قراءة القرآن وإنما الذي يمنعه الجنوب سواء كان باكتقاء الختانين أو بالإنزال وهذا فيه مناسبة حلا دير خالة بل خطأ جزاك الله خير وش من طبعه ولدي أهل ورقة اللي يكتبوها كم أخوتكم هذه خطأ مطبعي والأولان مانعا الوطع إلى غسل والآخران قرآنا حلا هذه صفة القرآن وأي حلاوة أعظم من تلاوة كتاب الله تعالى والآخران قرآنا حديث في مناسبة لأن الحيض والنفاس لا دخل للمرأة فيه فإنها لا يمكنه أن ترفعه بخلاف الجنوب فإنه يتمكن من رفعه فهو مقصر يروح يرفع الجنب تاعه ويروح يقرأ الحيض فإن المرأة فإن المرأة لا تملك رفعه لأنها إن اغتسلت وهي حائض فلا وجه لاغتسال والأولان من على وطئ لا غسل والأخيران قرآنا حالة ثم بين ما يمنع تمنعه الأربعة والكل مسجدا الله عندكم مسجدين. كل عندكم مسجدا والكل مسجدا أي ومنع الكل مسجدا أي دخول المسجد منع الكل دخول المسجد والكل مسجدا لا تدخل الحائض ولا الجنوب ولا النفساء المسجد نعم والكل مسجدا <تصفيق> ثم قال وسهو لاغتسال مثل وضوئك ولم تعيد موال وسهو لاغتسال مثل وضوئك ما تقدم من التفصيل الذي ذكر في من سهى فترك عضوا من أعضاء وضوئه من المفروض أو المسنون يقال هنا في من سهى فترك لمع من أعضاء غسله من الذي تقدم قلنا إن ذكر بالقرب فعل المتروك وما يليه وإن تذكر بالبعد فعله وحده فإن كان قد صلى ما بوضوء ناقص أعاد ما صلى ومن ترك سنة فعلها لما يستقبل وصلاته التي تصلها بذلك الوضوء الناقصة السنة منه صحيح يقال ذلك هنا في من ترك كلمة لكن الفرق بينهما ماذا أنه ولو كان بالقرب لا يعيد الموالي هل هذا قال وسهو لاغتسان مثل وضوئك ولم تعد موال ما معنى موال ما هو فعله موال موال موال يوالي فهو موالين فأصله ولم تعيد مواليا ثم صار موالا ثم حذفت لامه ووقف عليه بالشكل يعني ولم لم تعيد مواليا واضح وسهو الاغتسال مثله ليه هذا خبر هذا الذي اراه والكل مسجدا سهو الاغتسال كيف غادي تعربها عطف والله استئناف استعناف سهول اغتسال ما حكمه سهول اغتسال هنا يرى خصى خبر اين الخبر مثل وضوئك كده يرين هذا بطنها صح نحن نعربوها أخو يخي الإعراب الإعراب عليش نحن نتعلم الإعراب ما فائدة نتعلم الإعراب بهي صح بالإنسان الكلام كين نعربوها وعليه يا حذ الضائرة اللي فيها متاهة نعم نتعلموها وش و واه مثل وضوئك كي عندك مثله مثله خبر شوف إذا لم ينجدك النحو في مثل هذه المواقف وميتري وميتن القواعد كما قال ابن القواعد حتى تصيرتم القواعد في النحو يفيدك هنا كي تعربوا سهو الاغتسال الواو سهو مضاف اغتسال مضاف اليه اي من الخبر لم تعيد موال ما يصح سهو الاغتسال لم تعد موال لا مثل وضوئك في حالة انك لا تعيد الموالي اذا كان هذا الاعراب لي فيدنا الانسان عندما يحتاج إلى يعري. حتى يأفهم المعنى مرفوع أما كما قال الشيخ عبد الرحمن، كي قلت له خوا؟ سبحان ذيروها وسهول التسجد، جعلهم إلا وظني. ليه يا أخويا نضبروا على فعل؟ الأصل التقدير، الشيخ عبد الرحمن، الأصل التقدير ولا عدم التقدير؟ حنا نقدرو من وظن؟ ليه قاعد نضبروا له على كيان؟ إحنا لو كان ينطق بها واحد عربي قح يعرف العربي، نضبروا له مخرج ما خرج من لحنور. أما إحنا عندنا. كما قال الشوكاني رحمه الله فمالك والتلدد نحو نجد وقد ضاقت تهامه بالرجال والكل مسجدا وسهو لاغتسال مثل وضوءك ولم تعيد موال واضح كيف لأن تعيد موال لا لاصوان يكون خبر ذاك هو الحال كمل الان الكلام على ماذا أتم الكلام على الاغتسال بهذه الكلمات القليلة ثم شرع في باب التيه فقال عليه الرحمه شكون لي حافظ البيت قالي ما زلت تردد عليكم شكون لي حافظ البيت ها سي مس يمس احتاججتكم بأن هناك ما ينبغي أن تحفظوه ولا فهو اولى طيب وراه الاولاد شكون لي حافظ البيت اي سي الوردي ها تقول لي عمر امراشه انا الواليد نقول له اقرا البركه اللي فصلون لخوف ضر أو عدام ما عوض من الطهارة التيممة فصلون هذيك داخلة في الله كين رأيت بعض الطبعات فصلون عنوان هي لا هي فصلون من جملة الشطر تعليق فصلون لخوف ضر أو عدام ما عوض من الطهارة التيممة لخوف ضر هذا كلام متعلق بماذا لا متعلق بماذا عوض, عوض, عوض من الطهارة التيممة أي جعلها عواضا منها لأجل ماذا لأجل واحد من أمرين ما هما خوف الضر من الماء تقول لي أن البيت عوض من الطهارة التيممة ل. تيمم يعوض عن الطهاره إذا فقد صاحبه الماء وخاف الضرر هذا هذا تعود النظر كان بكري بعض المشايخ يعلمك يقولك ذي البيت انظرها لي ولا بالك انت كي تنظرها ميت نجمتهم تنظرها حتى تفهمها وتعرف المحذوفات لأن في الشعر راه محذوفه ثم علاه تحذف انت ما عندك وزن تخاف منه مول اذا تكون فهمت باش تنظر كانوا يكلفونا كثير بها يقولك هذا البيت انظرهم راه يجي في الامتحان اذا انظر رد نظرك أتكلم بأسلوبك لكي تعود على التعبير فصل لخوفي ضر أو عدامي ما عوض من الطهارة التيمم التيممك يتعربوه مفعول به وين هو في علو العام الذي تعوينه عوض أي جعل التيمم عوضا وبدلا عن الطهارة من مقصود بالطهارة والتيمم ثاني طهارة المقصود الطهارة مخصوصة والطهارة المائية وإلا التيمم ثاني الطهارة لكن هنا أطلق الطهارة ولم يريد بها العموم وإنما أراد بها أراد بها ماذا الطهارة المائية ما الدليل على أنه أراد الطهارة المائية التيمم لأن التيمم حاول طهارة وضع كيف فصل لخوفي ضر أو عدمي ما عوض من الطهارة التيمم في اللغة القصد القصد قال الله تعالى ولا تيمم الخبيثة منه تنفقه ما معنى ولا تيمم الخبيثة منه لا كيف تقصده لكن إذا كان عندك غير الخبيث ليس هذا بالخبيث الخبيث المحرم سو به الرديء الرديء وليس الخبيث معناه المحرم لان الخبيث المحرم هذا لا بغي أن يكسب فضلا عن ينفق ما انما المقصود بالخبيث الرديء ولهذا قال ولا تقصد ولا تئم بالخبيث معنى ذلك إذا عندك انت غير الرديء يقول لك ما تنفقش لكن اذا كان عندك رديء وجيد فتتقصد ال الرادي تنفق منه نرى كمن هي <تصفيق> نعم هذيك حاجة أخرى هنا القارين الدل بلي لا يمكن للشارع أن يقول لك لا, لا تنفق من لا تنفق من الخبيث بمعنى المحرم ولا يجوز لك أن تملكه ماذا كيف؟ فالمقصود بالرادي ثم نعم ذاك معناه وحداهم ويحرم عليهم الخبائث ذاك أمر آخر. ناظرها لا لنتنال وبيدر حتى تنفقون ما تحبون يسأله يحب الرذيل ولستم بآخذه إذا يجوز لك أخذه وهل يجوز لك أخذ المحرم؟ إذن المقصود به الرذيل فصلون لخوف ضر آه نعم قلنا إذن هنا بينا قلنا التيمم هو القصد وفي الشرع معروف بأن هذه الطهارة البديلة عن الطهارة المائية ممن ممن كان به ضر أو خشي حدوث الضر حدوثه كان الضر فلا يقدر أو خشي حدوثه أو خشي زيادته أو تأخر البر كيف كيف كان متضررا أو خاشيا أن يحدث الضرر أو أن يزداد الضرر أو أن يتأخر البرء وكذلك إذا كان فاقدا للماء ما عندهش الماء أو كان عنده الماء ولا يكفيه للوضوء أو للغسل لأن أهل المذهب لم يقولوا بالتلفيق بين الطهارة المائية والترابية ما عندهمش هذا خلاف مثلا الشافعية يشوفوا بالليمكن الإنسان يجمع بينهما فأهل المذهب لا إما تيمم خالص للمريض وما عطف عليه مما ذكرنا أو لفاقد الماء وفاقد الماء إما أن يفقده كلا ما عنده وإما أن يفقده جزءا بأن عنده ولكن لا يكفيه للوضوء أو, لا يكفي للغسل أو عنده ولكن يحتاج إليه للشرب أو عنده ولكن يحتاج إليه لسقي حيوان محترم يقولوا فهذا أخذ نعم يقولوا بأن عنده ولكن كأنه ما عنده إنه محتاج إليه للشرب ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني عندما سأله بعضهم عن بأن أخبره بأنهم يركبون البحر وأن عندهم المال ليشربوا <تصفيق> لهم يعني يقلهم هو الحل ماء وطهوا ميتا فأرشدهم إلى أن هذاك الماء يشربونه والوضوء وضوء من البحر يعني يمكن يشربوه مع البحر. إذن هناك أمران يباح معهم التيمون ما هما المرض مع التفصيل المذكور وفقدان الماء وهذان منصوصان في كتابه وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائض أو لمستم النساء فلم تجدوا في رجله مثلا هذا يتيمم يتيمم يغسل الأذى ويتيمم كذلك إذا كانت في رجله لكن إذا كانت في رجله الذي أميل إليه إذا كانت الحساسية أو المعرض في جزء من جسمه بحيث يمكنه أن يغتسل وأن يبقى ذلك الجزء بمنأ عن الماء الذي يضر به فإنه يغتسل ويتيمم أمير إلى مذهب الشافعي في المسألة وإن كان بعض أهل العلم أنكر هذا الحديث الموجود متى عمر بن العاص في غسله مغابناه الله أنكر نعم كما قلنا الآية فيها مشروعية التيمم للحدث الأصغر والأكبر غير أنه لم يذكر فيها التيمم في الحضر لذلك اختلف الناس فيه والتيمن من فضائل هذه الأمة وخصوص والأمور التي اختصت بها بعض العلماء كل ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم أو معظم ما خص به خصت به أمة ولذلك في بعض الأحاديث فضلنا فضلنا على الناس وهذه فضائل له فضائله إن ابن العربي قال لفضل به النبي صلى الله عليه وسلم فضلت به أمته إلا ما خص به أمور معينة كتعدة الزوجات عن جمهور أهل العلم شمس قال فضلنا على الأنبياء بثلاثة ربما تلقى في بعض الأحاديث فضلنا على بالست هذا من زاده الله تعالى لنبيه من العلم ومن الحضل فإن أفضل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ما زالت تتزايد فضلنا على الأنبياء بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف صفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها طهورا إذا لم يجد الماء إذا لم نجد الماء هذا في البخاري وغيره والعلماء مجمعون على أنه يجوز لمن توفر فيه الشرط أن يتايمم على جزء من أجزاء الأرض ذي الغبار متفقون ومتفقون على التيموم ولكن متفقين عليه في هذا القيد متفقون عليه بالتراب الذي فيه غبار ومختلفين في الرمل مختلفين في الحجارة مختلفين في الثلج مختلفين في النبات ومذهب مالك أوسع المذاهب فيما يتيمم عليه وهو أولاها بمنة الله وغضله على الأموى المذكورة في الحديث لأنك إذا قلت لك التيمم غير على التراب قد تكون في منطقة لا تراب فيه وإذا قلت لك التيمم غير على الحجر والتراب قد تكون بمنطقات مكسوة بالثلج وما لك من مذهبه أنه يتيمم أيضا على الثلج ويتيمم على السباخ لأنها من أجزاء الأرض وهي طيبة ورب قال فتيمموا صعيدا طيب نعم وما جاء في الحديث الذي هو معتمد من قال بأن التيمم لا يكون إلا على التراب هو من ذكر بعض أفراد العموم وإذا جاء الحديث فنص فيه على فرد من أفراد العموم فإن هذا التنصيص لا يمنع من الأخذ بالعموم وقد أعجبني ما ذكره صاحب صحيح فقه السنة جزاهم الله تعالى خيرا حبث حبث وهو أبو مالك في صحيح فقه السنة قال بأن التراب لا يراد به التراب يعني المقابل الحجر وعلى الدليل على ذلك عن الله أن الحديث فيه إن الله تعالى خالق التربة وهذا سبحان الله شوفوا التفطن لدلالات الألفاظ مما يفتح الله تعالى به على عباده ما يشاء لقد يأتي واحد متأخر فيتفطن لدليل لم يتفطن له متقدم. فعجبني يعني السدラー أبو مالك جزا الله خير في كتابه صعب. الناس السدラー لهذه المسألة بهذا الحديث. هو قاعد قدامنا ولكن أنا ما رأيت أحدا انتبه له إلا أبا مالك. هذه الأمة يعني ربنا لا يزال يغرس فيها غرسا. أحسيش؟ كيف؟ هذا ضعف قوة مذهب مالك في هذه المسألة. وهي أن أجزاء الأرض كلها صالحة من تيام وكانت تكون في بلاد الإسكيمو والأرض مغطاة بالماء بأزيد من ثلثين، وكثير من أجزائها بمئات الكيلومترات مغطاة بالثلوث معنى ذلك ما التيمامش لا يصدق عليك الحديث وهو حيثما أدركت الصلاة الواحدة من أمتي فمعه طهوره ومسجده معنى ذلك المكان ما فيش طهور وهذا خلاف ما قرره النبي عليه الصلاة والسلام من الفضائل لهذه الأمة المرخومة واضح ولا لا؟ زين بين قال لي خوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة التيمم على كل حال الصعيد سيذكر فيما بعد وأنا قدمته من تأخير تكلمنا على الصعيد الآن ما عندنا علا نتكلم عليه من بعد حوكي يجي إعلان كالروف نصلوا إن شاء الله وصلي ثم بينا ما يفعل بالتيمم قال وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به يحيد معناه أنك إذا تيممت فإن الذي يجوز لك أن تفعله بالتيمم إنما هو فرض واحد فلا تصليين بالتيمم أكثر من فرض إذا تيممت مثلا للظهر ما يفرض أنك جمعته إذا أنك جمعت بين الظهر والعصر جمعة تقديم وجمعه أخير، فتيمم تلو الظهر. عندما تسلم وتبغي صلي العصر تعيد التيمم فلا تصلي النبي إلا فرضا واحدا. لكنك إن صليت الفرض جاز لك أن تصلي عقيبه النفل بذات التيمم الذي تيممته الفرض، وصلي فرضا واحدا وإن تصل وإن تصل جنازة وسنة به يحيل يجوز لك أن تصلي النافل تعقب الفريضة بتيمم الفريض أما الفرض فلا تفعل بالتيمم إلا فرضا واحد فرض كفائي نازلة عن فرض العين وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به يحيل وفهما من قوله وإن تصل أنك إن فرقت طويلا فإن فأنك لا تصلي حتى النافل عقيبة الفرض. قال في المدونة لا يصلي مكتوبتين بتيمم واحد. دليل دليلهم مهزوز. دليل المالكية إحنا قلنا الخود إحنا إحنا ما نشنا باش نتعصبوا المالكي إحنا نحبه إحنا نتمنه وهذا المذهب يهتم به الناس ويخدمونه كما خدمت بقية المذاهب صحنا ما اهتممنا بيا يكون ليمات مالك ليمات عاصم له فدليلهم مهزوز في هذه المسألة سأذكر لكم شيئا من الأدلة التي ذكرت استدل لما سبق بحديث ابن عباس قوله من السنة أن لا يصلى الله بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى وهذا رواه الدرقطني وهو حديث ضعيف لكن صح عن ابن عمر أنه كان يتيمم لكل صلاة ما قولكم بهذا الدليل إذا قلتوا إذا قلتوا لجوتني جواب صحيح على الدليل شاءنا نعطيكم دمار قالكم الشيخ قال الصحابي صحح خولفه في ما زال ما زال خص حاجة هامة جدا <تصفيق> ما هوش غير؟ قل صح حتى الوضوء كان يجدد. الجواب الشيخ تجديد ابن عمارة للوضوء للوضوئي. ما قلناش يجدد. يجدد نقول اللزوم. أما تجديد الطهارة للصلاة ألا يجدد الوضوء نعم. هذا فكون عمر كان يجدد جزاه الله خيرا. أبارك فيه. وجمعنا وإياه في دار أبشرك جواب على الحديث الذي في <تصفيق> صحيحه. <تصفيق> أينما أدركت مصلاتك من السحتي هذا بيان للتيسير لا بيان لشرط وين ما ببغى تصلي هو قالوا أدركتك الصلاة ولا تدريك الصلاة وحتى يدخل وقتها. لكن هذا ليس دليلاً ينهض في هذا المقام. أدركتك الصلاة معناه جاء وقتها. أدركتك؟ معناه إذا جاء وقت الصلاة وأردت أن تصلي فإنك ماذا؟ فإما تتمسح هذا هو ما اعتمدوا عليه قالوا وإدراك الصلاة إياك لا يكون إلا بعد دخول الوقت فهذا مما اعتمدوا عليه وهو في إشارة وليست بالدلالة القوية حتى تنهاي هذا واستدلوا اللؤي نبهكم الحاجة الإنسان عندما يكون مخالف لوحدة القول نوش يعني كما يقولوا في الميزان كين ديروا يطفر عندما يذكر دليل مخالفه يطفر وعندما يذكر دليله هذا الإمام بن تيمية ذكرها عن بعض المحدثين وسماه قال كان عندما يذكر ما أن هذا محدث قال عندما يذكروا دليل مخالفين يطفف أنا ما عندما يذكروا دليله يستوفي والعلماء الناصحون يذكر دليل المخالف ويذكر دليله ويبين فمما اعتمدوا عليه أيضا قالوا بأم الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وصلوا وجوهكم ويدكم المرأة إذا قمتم إذا أردتم الصلاة والوضوء والكيمون مبدل عن الوضوء قالوا دل الدليل على ما كل مريد للصلاة يتوضى إذا لم يحدث لأن الوضوء لا يكون إلا بعد حدث قالوا هذا في الوضوء دل هذا بالسنة وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضع لكل صلاة ثم في فتح مكة صلى صلواتي الخمس بوضوء واحد والصحابة كانوا يصلون ما لم يحدثوا قالوا هذا في الوضوء الوضوع وبقية وبقي التيمم على أصله فأين الدليل على أن التيمم لا يجدد له الوضوء لا يجد لكن يقال أيضا بأن هذه الآية مالك نفسه نقل معناها عن زيد بن أسلم بأن معناها إذا قمتم من النوم القائم من النوم هو محدث استدلوا أيضا لأن الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء فمهما جاء الوقت تعين عليك أن تبحث عن الماء فإذا لم تجده تيممت هذه من الأذلة التي اعتمدوا عليها يقال أيضا في هذا الدليل بأنه ليس كماء ينبغي لأن ما الإنسان إذا كان يائسا من الماء أنا أرني عارف الممكن ولا نروح نحوس عليه ما هو مطلوب مني منينا في كل وقت إذا كنت فاقدا للماء أن أبحث عنه إذا كنت جازما بأنها غير موجود نفائدة البحث وذلك الأدلة اللي ذكرها بعضهم يعني اطمأن إليها فراءات جديد التيموم لكل صلاة والظاهر والله أعلم أنها لا تنتج المطلوب وربنا سبحانه وتعالى سمى التيموم طهارة كما في صورة في المائدة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلك مشتور كيف تفهم هذا ما تقلقوش كي تشوفوا واحد كي تقام الصلاة عادي تيمان لأن من شروط التيمم عندهم دخول الوقت اللي أخذا من الحديث اللي شكون قال اللي فيه لي فأي فأيما رجلين أدركت في الصلاة دخول الوقت واتصال التيمم بالصلاة اللي كتشوفوا بعض الكبار حتى تقام الصلاة ربما اللي ما يعرفش مذهب الناد الكي يتقلى وعنما يتممش في دور شكا وضع ولا دا الإنسان عندما يعرف وهذا من المنافع في مدارستك لمذهب مالي كثير من سلوك الناس لا تفهمه لسيما كبار إلا إذا تدارست هذا المذهب وهذا يجعلك تدعو إلى الله على بصيرة مش تروح تنكر على واحد شيء متقرر عند علماء من علماء المسلمين في مذهب سمني تنكره علي بغيره لهذا هم عندهم هذا وهو أن التيمم لا يصلى به إلا فرضهم واحد ولا يكون إلا بعد دخول الوقت ولا يكون إلا متصلا بالصلاة واضح كيف الظاهر والله أعلم أن التيمم كالوضوء لا فرق بينه وبينه لا في النواقض ولا فيما يصلى به ولا فيما يفعل به إلا في أمر واحد يزاد ما هو وهو أنه إذا زال العذر بطل تيمم وإذا وجد الماء بطل تيمم هذا الذي يفرق به بين استعمال الماء وتم الشيء القاسي جواب على شيء واحد إنه تيم مباح للصلاة غير رافع الحف صحيح هذه كيف جواب عليه أهل المذهب المشهور عندهم أن التيمم ماء يستباح به الممنوع ولا يرفع الحدث ولذلك قال الإنسان إذا تيمم للجنابات ثم أراد أن يصلي وتيمم ينبغي بغي أن يستحضر نية الجناب وهذا في تناقض كيف تقول لي ما رفعش ما رفعش الحدث إذا ما رفعش الحدث كيف ما رفعش الحدث وإنه الظاهر والله أعلم أن أحسن الأقوال وأقوها أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا ما هو توقيته؟ زوال العذر بأن يشفى المريض أو وجود الماء ما الدليل على ذلك؟ الدليل على أنه يرفع الحدث رفعا مؤقتا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم هذا نحوه ليس لفظه بالذات صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه جلده دلنا على أنه طهوره ووضعه كوضعه لكن إن وجد الماء زال وانقضت تلك الطهارة حتى أولو لم تنتقض ببول أو غائط فإن وجود الماء أو زوال العذري ناقض وقد ذهب إلى هذا كل المسلمين كل علماء المسلمين إلا فرضا واحدا أو اثنين خالف في هذا وللشوكان رحمه الله في المسألة في كتابين له قولان متضاربان فذهب في, في أحد قوليه إلى أن التيم مرافع للحدث ولو وجد الماء فإنه ولو وجد الماء فإنه لا يجب عليه أن يستعمله وتأول الحديث وذكر له معارضا لعلكم تجدونه في السل الجرار وقد ذكرته في العجال وذهب, وذهب في النيل إلى أنه يرفع الحدث رفعا قوته وهذا هو الصواب إن شاء الله. إحنا تعجلنا بعض المسائل التي سيأتي الكلام عليها في بعض الأبيات من بعد إلى هنا. لمن تقييد بمعاني الأبيات ما علينا. بئي ثم قال عليه رأيذا هذا معنى البيت هذه فصلوا لي خواصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به يا حل قال وجزل النفل ابتداء. في بعضها ابتدان. ابتداء. ابتداء أني. فلش نقوله ابتدان؟ ما نقوله ابتداء؟ ما نقوله شو ابتيدان؟ نقوله ابتداء. فيها إعلال وفيها حذف. ما نحتاجوش نتكلف بن ب النوع له اللي ابتيدان. إحنا عاد نبتيدا قصره الممدود. هنقول بأن هذا ممدود مقصور أحسن ما نقوله كما في نسخة ابتيدا لأن ابتيدا أنت أقوله بأن أصله ابتداء وروحت الهمزة والفتح الثاني على لا هذا هذا ركب فنقوله ابتيدا ابتداء ونقوله ابتداء ماله ممدود مقصور يعني هو أصله ممدود مقصور لكن الأمر مانوط بما بينه المؤلف نظمة هذا نظمه إحنا ما ما نتصرفوش فيه نرجع للنسخ المخطوطة ونحقه لكن من حيث النظر واتباع قواعد اللغة العربية ابتداء ابتدى لا من أن نقول ابتداء أولا لأن الوزن واحد ما يفسد وثانيا هذا ممدود وقصير الأمر تاء هواء وجزايلنا في الابتداء ويستبيح الفرض ل الجمعة حاضر صحيح هذيك الجمعة كره مربوط عندكم هذه لغتان فيها. يقال الجمعة والجمعة. الجمعة فيها تخفيف ضمتان متواليتان متوازيتان شو يبزير مرتين. جو مو ضمة فيها تكلف. والفتح فيها خفعة دور. وين, وين هو اللي سهل الفتح ولا الإغلاق؟ أسأل الله الفم دائماً نفطور. اللسان خلق للكلام الكلام. إذا ما شغلتها بالخير الخير ونشغل بشر. إذا الجو مو جمع. وجزلين في الابتداء ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح يجوز بيّن هنا أنه يجوز التيموم للنواف لابتداء تيمم لها استقلالا ما معنى ابتداء استقلال احنا قلنا النافلة نجم تصليها مع عقب الفرض بنفس التيمم. ويجوز أن تتنفل لها ابتداء وجزلين في الابتداء كما يجوز أن تصلي بالتيمم الذي صليت به الفرض تصلي به النوافل ومعنى الابتداء هنا استقلال معنى تم تيملها وحدها لكن المشهور أن الذي يتيمم للنفل استقلال إنما هو المريض والمسافر لأنهما محل النص القرآني أما الحاضر الصحيح عندهم فلا يتيمم للنفل ابتداء وإنما يصليه تابعة يصليه والظاهر والله أعلم أنه يتيمم له ابتداء ويصليه تابعا ويفعلوا, ويفعلوا بالتيمم أكثر من فرض كما سبق. إذن هذا المسألة بنية على الخلاف سبع وجازرين في الابتداء ويستبيح الفرض وكذلك تتيمم للفرض في الحضر لكن لا يتيمم للجمعات الحاضر الصحيح مشكلة أنا إذا كان الإنسان فرضه التيمم فإنه لا يتيمم للجمعة إذا كان حاضرا ماذا مسافر وكان صحيحا وش معنى صحيحا بمعنى أنه فاقد للماء فالحاضر الفاقد للماء على ما في هذا البيت في هذا الكلامة عن ناظم الحاضر الفاقد للماء لا يتيمم للجمعة مشكلة قل قاتك لك أن تقلق وجازلٍ في الابتداء ويستبيح الفرضة للجمعة حاضر صحيح تعرف مسألة على شو مبنيان جمعة وقت عاشت الصلاة هذي هذي مسألة مبنيها ل الجمعة فارغة يومها أو هي بدل عن الظهر هذا غيب القلق متعكم شو يخف لكن القلق باقي بالقول ضعيف يعني ملّه ولد يحكم يعني قول هذا ضعيف ولا مستند له إلا هذا المعنى وهل جماعة فارضة يومها أم هي بدلاً عن الظهر إذا قلنا فارضة يومها معنى ذلك أنك تيمم لها وإذا قلنا بدلاً عن ذهور نتيم الحبار تتسنّى تتسنى حتى بعد ما لقيت لمت شو صليها بالتيما وربما فيها ملمح واحد آخر فيها واحد دخلوا ولكن لا يكفي إذا كان الإنسان ما لقاشه وراها ريحه مؤذن ربما أيضا هذا ملمح لهم ربما الناس ما ذكروش ولكن هذا ملمح قائل وضع المهم عندهم في المشهور الحاضر الصحيح لا يتيمم للجمه على أي أساس بني هذا القول مثل الله يجزيك خير هو الإنسان يعرف على الأقوال أهل العلم أهل العلم ما يبنوش كلامهم على الفراغ يبنوه على شيء سواء كان هذا الشيء مقبول وغير غير مقبول ذي مسألة أخرى فبنوها هذه مسألة ما هي هل الجمعة فريضة يوميا وكان فريضة يوميا وكان فريضة يوميا يتفوتك يومي أم هي بدل عنه الظهر تصل أيضا ربما تزيد لها شوية كون الإنسان فاقدا للماء وهو حاضر هذا إذا غاشي مجلس المسلمين في صلاة يمكن في بعض الحالات أن يكون حضوره مؤذيا، وذلك لمزدون عندي، لأنني من طبيعتي أنا ألتمس الأعذار لأقوال أهل العلم، حتى أول كنت لا آخذ به، وأنتم تعلمون بأن الشرق قد منع من أكل البصل والثوم أن يحضر المزيل، حرمه عاد دخوله، فتصوروا أن شخصا لن يجد الماء تناتي رائحته وتقذر جسمه. هذا عظفته من عنده مع أن الأصل الذي بني عليه القول لكن عرفتموه موه وهو الذي نص عليه الشرح ومع ذلك في هذا القول في أصله ضعيف إذا كان الإنسان نتنت رائحته كذا وأصبح مؤذيا يصبح ممنوعا من الحضور بعلة أخرى لا بعلة كون الجمعة وضعوا المرض لا بعلة كون الجمعة هي فريضة يومها أو تضح المعامل عندكم؟ إذا نزل القلق الحمد لله زال أو ما زال؟ شقتي هذا من المحلة متقبل عليه يمكن ما يوقفش عليه لكن هذا باين يمكن يمكن يقال والله أنا ما أدعي أن الملكية يجيبون البصل الجمعة إذا تغيير لا يش الملكي يقولوا يتصل بالرواح يتصل بالرواح وعلة العلة التي من أجلها أخدث غسل الجمعة كما في الصحة عن ابن عباس وعن عائشة إنما الناس كانوا مهنة أنفسهم فقيل لهم اقتسلتم كان الإنسان يخدم عند روحه ومعندهش خدام ويجيما الخد ما يروح وماذا كان رائحته متغيرة وإن كان الشرع في اللول سن غسل الجمعة لهذه العلة والله شرعوا لهذه العلة ثم عمنه وتنوسية العلة وهذا تجدونه في بعض الأحكام في اللول يكون الحكم معلل ثم طيب شوفوا مثلا الطواف والرمال في الطواف كان في الأول معلل بإظهار القوة للمشركين لأنهم كانوا ينتظرون أن يقدم عليهم أُناس قد أنأكتهم ما يذلث ثم صار رملان في الطواف باقيا من غير ز... بعد زوالي فقد يسرع الحكم لعله متزول العلة <تصفيق> ماذا كي <تصفيق> كيف خويا لا بأس إن شاء الله يمكن يمكن يمكن قبول هذا الجانب الله يجزي إيه أو ذكر مثلا هذا ذكر ليعني لل لأعلى ما يحمل على القصر ليس شرطا وإنما هو ذكر للواقع لأن الناس كانوا ما يسافروش يحوسوا الناس كان يسافر؟ يجاهدو والله يعتمر ولا حجنب صلى الله عليه وسلم عمره وما خرج في سافر إلا لهذا جهاد عمرة حتى إن بعض الناس قالوا القصر ما يكون إلا بدون لث كان ولا ما اللي قاله صواب عموم هذا معناه وجزا لنا في الابتداء ويستبيح الفرضة للج كل يستبيح على تيمم هو هل له عقل عقله باي ويستبيح الفرضة للجماعة حاضر صحيح لعله يستبيح فاعله المكلم الحاضر المكلف الحاضر ويستبيح الفرض حاضر ويستبيح الفرض للجماعة حاضر فالفاعل هو حاضر. ممتاز. إذن يستبيح مش الرايما. وتبين لا يستبيح ولا لا يحرمه. يستبيح به. أنصحكم بقراءة اللغة. متن واحكم فيها شوي. فرطش اللغة. مدي تفتحكم آفاق طيبة عندما. ت... تزيد اللغة إلى عنايتكم بالفخر. خطرش لا علم يكتسبه الإنسان من غير لغة. اللغة الإنسان اللي يعرف اللغة يسهل عليه أن يقرأ عيش. أقرأ اللغة. أنت قرأوا اللغة قبل حميد؟ قرأوا. والصبروع اللي تعبنتها حول يوبيس هذيك القواعد. قواعد. ما يش حزب. ديروا ديروا ما يشفع. طويل. تكونوا منار في هذه المدن. <تصفيق> كراه من كراه وما اسم منها عبّر كل لغات قيلة شوية ونذم يكره شر هذا المصطلحات وهذا الإعراب وهذا ال كراه والصبر مجازلينا في الابتداء ويستبيح الفرض للجماعة حاضر صلّي ثم بين رحمه الله فرائض تيمم فقال فروضه مسحوك وجها اليدين للكوع والنيات أولى الضربتين ثم الموالات صعيد طهورة ووصلها به ووقت حضارة إذن بينا هنا فرائض التيمون وهي أولها مسح وجها واليدين وهذا منصوص القرآن يعجبني كلام الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره قال مولانا عز وجل علمنا كيفية التيمون في كلمتين مسحوا وجوكم أيديكم نه أبو يجيكوا ما يدو أي نوب فروضه مسح وجهه واليدين هذا الفرض الأول مسح الوجه أولا ولا يطالب الماسح بتتبع غضونه كما هو الشأن في الوضوء ما بيمسح الوضوء تتتبع الغضون مأقي تحت المارين واضح كي لأن ذاك غسل مسح الوجه ثانيا مسح اليدين إلى الكوعين مسح اليدين إلى الكوعين كوع دليل فرضيتهما أمر الله بذلك فمسحوا بوجوهكم وأيديكم في سياقين من كتاب الله سياق صورة النساء وأيديكم سياق صورة هذه صورة النساء وسياق صورة المائدة وأيديكم منهم هذين نخف لكم على واحدة نكت هنا بعض العلماء اعتمدوا على قول الله تعالى وأيديكم منه وقالوا لا بد في التيمم من التراب ما وجه ذلك؟ نقول لكم نقول لكم على حاجة سياق جبهي عنايتنا في ما نكتب من رسائل ومن كتب وفي محاضراتنا أملت العناية بكتاب الله ولنا ننقل غير أقوال أهل العلم وكأن الإنسان شكون هو الممتاز اللي كثر من أقاويل الإمام الفلاني اللي هو هجر صامن أو الإمام الفلاني اللي هو هجرس وهذا حتى وإن لم يقصد الفاعلون ذلك ففيه شيء من ترك العناية جمع في كتابه أو الأصل لأن نحن نحاجو الناس باش خلينا فلان, فلان والكمبي بس نحاجوهم أستاذين لذلك أنصحكم بهذا. وقد غالى بعض الناس في المدة الأخيرة من نقول عن الأيما الذين نحبهم ونجلهم ولكن نحبنا إياهم وإجلالنا لهم لا يعني أن هذا المسألة هذا يخشى منه ولا من يأتي بكلام عالم وكأنه خلاص كلام عالم يستأنسوا به ويحتج له وليحتجوا به ونحب العلماء وهذا لا في أنهم مصيبون فيما قالوا ولكن الأولى أيضا أننا نستقيم ما نستقوا ونأخذوا مما أخذوا نستفيد من كلامهم لفهم كلام الله وكلام رسوله فانتولي المقصود هذا المدة الأخيرة أنا شعرت بهذا وقد نبهت عليه في أكثر من مجلس فانتبهوا له فهذا منهجونا منهج السلف منهجو أهل السنة آه نرجع فامسحوا في وجيكم وإيديكم منه بعض أهل العلم اعتمد على هذه منه اللي وارده في صورة الميدا وقال لي أن التيمم لا بد أن يكون بالتراب ما وجه ذلك قال منه لا بد أن يعلاقه بالجسم منه شيء بعض معناه يتبعين فإلى حطيت على حجرة من هي الأغبار لولها ف... فكأنه لم يتحقق فيك أنك تيممت منه الجواب عن هذا أنا ذكرته في العوج من منه <تصفيق> منه أن هذه الآية صورة الميدة أليست متأخرة عن صورة النساء متأخرة وإذا كانت متأخرة معنى ذلك أن الناس كانوا يتئموا تئموا بغي صحيح العمر الثاني الأدلة سبقت معكم في التربة كونها التنصيص عليها بأنها تنصيص على بعض أفراد العام وذلك لا يمنع الأخذ بالعام لأنه أكثر منا وأكثر بيانا للفضل وهذا النكتة ذكرها كونها منه تدل على التراب ذكرها الزبخ شري وغيره ونصره الحافظ بن حجر رحمه ووجوه ربنا هو في حادث النبي فاضل. إيه. أن أن يتم على الجدار. صلى الله عليه وسلم. إيه يع نعم. وهذا أيضا وهذا أيضا مع أنه قد ورد في بعض الروايات أنه حتىه ولكن هذا ضعيف. مم. طيب وين نرجعه؟ شيخ في منهم منهم. ألا ألا يصدق عليها أضعف جزء؟ لأنه إنسان إذا أمر يده على صخرة من قال أنه لا يعلق بيده من هالشيء إيه. يمكن بعض الصور لا يعلقوا منها كتيممنا هذا الذي راح صار صار يعني حديد كما اللي فيجوا معنا حتى ضربت عليه الطبقة كحلة تعال عرق هذه ربما في بعض الأحيان يقال بأنه لا يجزئوا لأنه لم يعود تيممنا سعد, سعد عليه شيء سعد عليه يعني يقول لم عمر عرق حوال هذه انتبهوا لهذا مصير مش شوف واحد تيمم يقول له هي ما لا بها بالشيء وعليه علاه تيممات في الجوامع غير ننبّهكم على التيممات حنا عندنا في الجوامع جاوبوني والله الا ما نجحناش الحصه لأنهم في انهم بيانين لي تيمم لا علاش تيممات في الجوامع عندكم لو كان ما تكونواش عارفين المذهب السيد في بلادكم قولوا علاه ما يتيخلاش التيمم في داره وتيمم كما ويش ما هوش وجود في بالجماعه ألا تفسروا هذه الظاهره بمذهب مالك مشهور بغابيه ما هو, هو مشهور مذهبي التيمو متصل بالصلاة إذا التيمو لقيكم لك بجانب لكل ما تكونش أنت تعرف هذا المذهب جد يقول له مال التيمو تعالى شهاسيداتين يقول لك لا أخويا أنا ماليكي تيمو م متصل بالصلاة بعد دخول الوقت إذا عوري في السبب ساقط العاجل ولا ما كي قرب نصنا علق في المحراب في في الجوا معن تاع عن لماذا ولدين لأن المالكيين عندهم مكروه الإنسان يصلي بالناس إمام بلا رداء لهذا في بعض نعم وهذا لهذا في بعض الجموع تلقحو مع الدينا عباية ولا مع الدينا برموس ولهذا تلقاو بعض الأئمة الخبر يجيب برموس ما يديرش عباية كم مرة واضح كي أنا أريد أن أقول لكم كثير من المظاهر في بلادكم لتص يستغربها هالإنسان كي يعرف مذهب مالك يلقى التفسير يلقى التفسير واضح هاي نرجعوا ما لابه ما نطولوش على انا إن لم يجد غيره ثم اكيد تقولي لا كي تقول لي الثلج اللي عندك في في البراد هذا دقه ويولي ما حنا في الثلج في موطنه عندما لا تجد صعيدا غيره <تصفح>. <inception> جليل, جليل. تماماً. ما إذا يمكن لك الذوبه ها ما ولذلك عندهم أي صورة من صور الماء يجوز أن يتوضأ بي وينتطهر. هذا في أول شرح. لأنه مهما كانت صوره ص صوره من حيث الميوع أو ال. يتو يتوضع بي. وإن, وإن جم عام نادم. فارهندا. وانجومعا من ندى او ذاب بعد جموده كيف ما كان جمعا من ندى وذاب بعد جموده كيفك كيف. هذا كله صور الماء كلها طاهر طيب طيب نعم لا تطلع معناتها طيب نوصل صافي ان شاء الله على التيمو. لو نغسل باغاش يعني يعني إحنا نتكلم أصلاً نتكلم علتيين تكلموا علتيين قصت أنه إذا يصح أن يكون علتيما في حالة الغسل ما في حالة الغصب يتوضأ به يتوضأه إين أم أن يذيبه وإن لم يمكنه أن يذيبه يعني شخص والتي ذكرت في أحوال الله حتى يذاب فايزبط عليه الطهارة نعم نعم نعم أو ذاب بعد جموده شو بأن أقول لكم حاجة كين الحاجة النادرة ما تطبقش عليها حكم الغالب هنتكلموا على النادر هذا بأنه واحد يروح يجيب الثلج ويذوبه ممكن والفقه يجيب على تساؤلات الناس سواء كانت موجودة غالبة أو كانت نادرة الحاجة اللي ربما المفروضات هذه الصور الافتراضية ما ذا به الإنسان يبعد عليها سيكون الإنسان يحتاج إلى أن يذيب الجليد هذه ما هي مشكلة أجليد نزل الثلج نزل وما عنديش الماء وراه موجود في الحوسة هنرح نتواب ونختصر بي ونحمّه لأنه ماء شو الشيخ هذا وقع علىنا هذا العام يقع لأنه وقعت علىنا ثلوج كثيرة في المنطقة والناس خرجت في عطل ويعني استراحات كتذا وربما لا يكون معه الماء وبعيد عن المسجد ويخف فروج الوقت يخف فروج الوقت نعم يعني همالية نعم. إذن الفرض الأول قلنا مسخول للوجه مسخول يديني لكوع النية النية مدلول عليها بالقرآن معروف وفي خصوص التيمم وبالسنة قد عرفتم ذلك وفي القرآن قال الله تعالى فتيممو صعيدا طيبة صعيد طيبة تيمم ما المقصوده كي تقصد كي تقصد الصعيد بشحط يدي عليه ما وراك تقصد بأنك تطهره فالنية في التيمم النية في التيمم منسوس القرآن بخصوصه وإن كان أدلة أخرى وما أمروا الله لعبد الله مقصرين له الدين والله الحديث إنما الأعمال بالنية لكن في تيمو ولذلك الناس اتفقوا على النية في تيموم مختلفوا في النية في الوضوء ليه لأن الوضوء عندهم كأن الوضوء عندهم معقول المعنى بخلاف التيموم فإنه أوغال في التعبد حتى قال بعض العلماء غفر الله لنا ولهم أنه حكم وهمي هذه عبارة شنيعة وإن لم يرد بها قائلها إلا الخير فقال ليس في الإسلام حكم وهمي إلى التام. فإنسان يتوهم رأي الطهر نحن نقول لهم رأي الطهر ما رأي توهم ولو وما كل ما لا تدركه عقولنا ننكره وما أكثر ما لا تدركه عقولنا ونحن نقره. هذه الكهرباء الكهربانة ما ليش حركة فارات تخدم يضرب هي هيزرحتين ولي غوي وين نعرف انتقال صوتي على كيلومتر كيلومتانة أدرك كيف ينتقل المختص يعرف ومع ذلك نحن نكره ونسلمه فإذا لم ندرك الحكمة فيه شيء ما نقوله شيء مهم هذا مع الأسف فقع فيه بعض هذا العلم رحمه وأنا عشرته إليه في العجاب فما يمكن؟ فقال يعني كنت قد قررت في كتابي المسمى كذا بأنني لم بأن الإسلام حقائق لا أوهام وأنا أستدرك الآن هذا وأقول بأن التيمم حكم وهم وللتهو بقي على ما كان قد قرره في كتابه الأول لكان خير له ولنا هو لا يريد به حكمهم الشرع لكن الناس عندما يقفون على هذه الكلمة يفهمون منها غير المراد بعض العلم قالوا إن التيمم يتيمم الإنسان به يبقى مرتبط بالطهارة حتى إذا جاءه الماء أو زال عنه العذر عذر المرض كان أقرب إلى أنه لم يكسل ولم يتكاسل فيتعود التطهوة والصواب نقوله ربنا عز وجل جعل هذه الكيفية مطهرة ولله والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل طيب فرضه مسح وجها واليدين للكوع والنياته أولى الضربتين عندهم في التيمون المالكية ضربتان الضربة الأولى وليس نقصد بها الضرب هو وضع اليدي علته ما في لا ضرب الأول وإنما يضع يديه على الصعيد أول الضربتين أولا تأنيث هيا أولا تأنيث مؤنث الأول الأول الأولى وأنه أهلك عادا إذاً الأولى مؤنث الأول يعني الضربة الأولى واجبة مسح الوجه مسح اليدين النية الضربة الأولى ثم الموالات صعيد طاهراء ووصلها به وقت حضراء الموالات عرفتموها ما هي الفور وهو أن يتيم ما فيه فور واحد وأن لا يفصل بين مثلا الوجه واليدين بفاصل معتبر كما تقدم في الموالات وجه ثم الفرض الآخر صعيد طاهرة وهو منصوص القرآن فتيمم صعيدا طيبا المقصود بالطيب الطاهر وقد سبق الكلام عليه فلا نعود إليه ووصلها به أي وصل التيمم بالصلاة وصلها أي وصل الصلاة بالتيمم فلا يكون بينهما فاصل وقد تقدم الكلام عليه ووقت حضارا دخول وقت لأنه قد يدخل الوقت ولكن لا يجوز لك أنت لا, لا يكفيك أن تتيمم في أوله وأنت تريد أن تصلي بعد ربع ساعة فدخول الوقت وحضور وقت الصلاة ووصلها به ووقت حضار فقوله دخول الوقت دخول وقت الصلاة ليس تكرارا مع الفريضة السابعة اللي هي وصل التيمم بالصلاة وصل التيمم بالصلاة واجب ودخول الوقت واجب آخر وليس هذا تكرارا للأول. نعم. <تصفيق> كلام نفسه. كلام قليل. ليس فاصل ليس فاصل لا يحرم على الإنسان أن يتكلم. نقول وراه تكلم بعد التيم من خلاص. لا هذا ليس. هذا ليس مبطلا. ليس مراد الوقت الزمن نعم ومما استدل به على لزوم دخول الوقت زيدها يا وهو ليس بدليل نعرف ومما استدل به على لزوم دخول الوقت حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حالات قدم ليس جديدة هذا ليس جديد يعني سبق ذكره وقوله فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره مما احتج به يعني من الأحاديث التي يمكن أن تذكر هنا حديث لو أبي سعيد الخضري في الرجلين الذين كان مسافرين فأدركتهم الصلاة فتيمم صعيدا طيبا وصليا ثم وجد الماء فأعاد أحدهم الصلاة وصلى ولم يعيد الآخر ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال لأحدهما لك الأجر مرتين وقال للآخر أصبت السنة هذا يدل على أن الإنسان إذا جاء الوقت ودخل الوقت في الأصل أن يبادر إلى الصلاة بالتأمل. يبادر إلى الصلاة بالتأمل. هذا الحديث سينفعنا في البيتين الذي في البيت الموالي. وهو قوله آخره للراجع آيس نفاقب أوله. كي رأي عندكم أوله؟ أوله. عندكم أوله. أوله. أوله. أوله؟ آخره للراجع آيس نفاقب أوله والمنكرات جواص. إلى أوله وهو أو أوله اسمح لي اسمح لي اسمح لي نعود إلى الأعراب لأن ما عندناش نسخة محققة آخره للراجي كي تعرف آخره للراجي مبتدا وخبر أيس فقط أوله يمكن تنصبها تكون في أوله وتكون ظرف والظرف متعلق بمحذوف خبر من حيث العربية يجوز نصبه يجوز آخره لكن لما كانت آخره مرفوعة ما يجب منصوبة في التناسب يقضي أننا نرفع وهذا كله في غيبات ماذا في غيبات مسخة المحققة فرفعه أو لا آخره للراجي آيس فقط أوله وبدليل أن أثني المتردد الوسط لكن الوسط رهي مفتوحة ولا؟ ولا وسط فكلها مرفوعات نعم كلها مرفوعات آخره للراجي آيس فقط أوله والمتردد الوسط اشتكين هنا أوله لا أوله أوله بناء على أنها ظرف الخبر متعلق بمحدود خبر لكن لما كانت آخره للراجي آيس فقط ثم قال والمتردد الوسط لا يظهر بأنها كلها مرفوعات هذا الصور هذا الذي أمير الله آخره للراجئي احنا قلنا كل هذا في غيباتي نسخة محققة إن شاء الله واحد منكم يتمكن من إحوار نسختين خطياتين إن شاء الله نعم بها النسخة آخره للراجئيس فقط أوله المتاردد الوسط ما معنى هذا أدرك الإنسان الوقت وهو فاقد للماء فماذا يفعل هل يبادر بالصلاة أما ينتظر، نشوفوا إن كان يرجو الحصول على الماء قال أود دي الماء هم يطلقوه على الربعة العصر قيساش؟ قيساش يخرج العصر نحن ما نتكلم، على أول وقت نتكلم على وقت خروجي ما علي ناجه نشوفه، نحن خير العصر آخره الاختياري هو نهاية القامة الثانية القامة شهية طول شيء ما هذه قامة وانا قامة وانت قامة كل شيء طول الشيء القامة هي طول الشيء فهذه مسألة المليحة عارفوا بها الوقت الظهر يعني الظهر متى يكون الظهر متى يكون الظهر عندما تطلع الشمس تطلع تطلع تطلع في نصف النهار بالضبط يبقى ظل في بعض أجزاء الأرض يبقىش الظليل أضعكم وضلي الماء للي الفاربين إيه في بعض أجزاء الأرض اللي إنتو لما تسمعوا في وسائل الإعلام باللي الشمس تكونوا عمودي على الكعبة واحد جاني يقول لي شو التغريبة الشمس راح يقعد يتكلم عمودي على الكعبة ويختفي الظليل قلت هذه كل عام تحدث إيه جديدا هرها في ميارة تلقاوها وباين ميارة لكم أنا كان رجل عنده علم فلك وذكره قال اليوم الأول الفلاني اللي الشمس تكون عمودي على الكعبة طيب في بلادنا نحن عمر الظل ما يختفي ينتهي ليه لأننا نقعوا إلى شمال خط الاستواء الظل ينقص ويتفاوت طوله طول الشيء فعند الزوال يكون مثلا هذا طوله هذا طوله عشرين ربعين ربعين هذا طوله مثلا ربعين يكون ظل الزوال عشر ظل الزوال عشر سانتي وهذا طوله ربعين نهائي نهايه وقت الظهر 40 مع 10 شعان 50 منين طوله هذاك وقت الله يصلح في كتاب ودخول وقت العصر منين يولي الطول نتاع الظل طوله وقت العصر الاختياري عشرة سنتيم هذاك الظل متاع الزوال لا تحصوش نعم لا تخلش في متاهة هذك هو الظل العشية مركح نحن مناش في ذلك المسألة هو الظل لأنه المنطقة لأنها بعد الاستواء لا يمكن أن يكون الظل صفر يعني لابد أن يكون أنا قصدي نكون حيث الزوال حتى قام ما تكون مختفية في هالظل لأننا مناش حنا في عند خطر الاستواء في بلادنا وإنما مهنتج هنائل الجنوب هذاك الطول متاع الظل بيحكم اقترابنا عند الزوال اما في المناطق الشمالية يزيد. يزيد يكون ظل الزوال طويل كل شيء بحسبه. ما هي عشرة أنا عشرة غيرتها مثال. هيكون عشرة يعني يكون اكثر يعني يكون أقل. المهم القامة تعذي عندما تولي الظل أنتا قد قامتها مع ظل الزوال نهاية وقت الظهر. عندما يولي الظل أنتا مرتين مع العشرة أنتع الزوال نهاية وقت العصر اختياري. احتجنا لي احنا بنا عارفوا باللي انت ما عندك شلماء ما عندك شلماء هل ترجو هل ترجو وجوده إن كنت ترجو وجوده تؤخر الصلاة لآخر الوقت الاختيال عرفت وقت الاختيار يا قيساش نهاية القامة الثانية مع كيف سميناها ظل الزواج فهمتون وهذاك الظل يسمى الفئة كما قال خونة يسمى معناه الصباح يسمى الصباح ظل وشية يسمى ولكن حتى هذه اللي قالوها بعض العلماء هي صحية ماشي مطاردة أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفياء ظلاله وعلى هذا ظل هنا يتفياء ظلاله في الصباح بالصحة هذه غالبية غالبا ما يعبرون عنه في العشية بعد الزوال بالفيء لأنه يفيء ويرجع كان هنا وعاود ولا هنا لكن هذا غالب طح علاها ذكر ما احنا ذا المسألة بانا عارفوا نهاية الوقت باكرة انت عارفوا بالساعة ربي ريحكم بصح سلاف كان يشوف الظل نقول يحسن أو والأوقات تعرفوا بالظل تنجم انت تكون حجة انت تنجم تكون حجة على المواقع اللي دايرينها الفلكية بسع تكون عليهم حجة بالعلم تعرف الحكاية انت تكلموا عليه تعظل الزوال والقامة ونهاية القامة وبداية القامة وغيره واضحوا الموضوع. طيب نرجع المسألة آخره للراجح للراجع إحنا رنا فهمنا حكيت آخره غمتو آخره جنوا آخر الوقت الاختياري من كان راجيا وجود الماء فلا يقدم الصلاة في أول الوقت بل يؤخرها إلى آخره يؤخرها وجوبا ولا ندبنا ما هوش قالوا الأفضل إعلش باش يحصل الطهارة المائية لأنها الأصل طيب اليائس قال ما غادي يقطع في الثيام وما عنديش وما عنديش بش نشتريه بسعرين بسعرين مثله هو سعر غالي ومالقيت شل ما ونايأس من وجود الماء وقت نصلي في أوله علش اللي أحصل على فضيلة أول الوقت إذ لا فائدة في التأخير آخره للراجي آيس فقط أوله الضمير على من يعود والمتردد والمتردده يا يأتي راه يجيب يجي من بالبراميل مثلا من منطقة الهولانية والله ذلك يجي الجرار اللي راه راهد السهر يجدع الماء بلك ذلك يوصل ما نعرف يوصل ما يوصلش هذا يوسط شوفوا الاحتياط للفضائق هذا معنى آخره للراجي آخر الوقت يفعله الراجي ينتظر إلى آخر الوقت آيس فقط أوله والمتردد هذا مبني على أمر عندهم ما هو التزاحم بين تحصيل الطهارة المائية وإدراك فضيلة الوقت تزاحم هذه قواعد مديولة وقواعد مقبولة نظاريا صحيح كما قالوا ما قالوا ما قالوا واش واجب مستحب الأصل أن يبادل الإنسان بالصلاة ولكن مستحب آخره للراجي آيس فقط أوله هو المتردد الوسط طيب نروحوا لنا الآن لسنن التيمم واشنو هما اقرا أخيان هذه سنن التيمم عندما وهي ثلاثة سننه مسحهما للمرفق كاين لغه واحده اخرى للمرفق سنانه مسحهما للمرفقي هذه واحدة وهو أنك تمسح يديك إلى المرافق هذه سنة السنة الثانية ضربة اليدين الضربة الثانية احنا عدنا ضربتان الضربة الأولى فرض والضربة الثانية تضرب ضربتان تمسح بها وجهك ثم تعود فتضرب ضربة ثانية وتمسح بها يديك هذه الضربة الثانية والمسح من الكوع إلى المرفق سنة والسنة الثالثة الترتيب ما هو الترتيب تمسح وجهك قبل يديك والله سبحانه وتعالى في كتابه ابتدأ بذكر الوجه قبل اليدين. وجاء في السنة ذكر الوجه قبل اليدين. وجاء <تصفيق> نعم وجاء في بعض رواي... في بعض روا الرواي... الروايات عن عبد الله بن مسعود في بعض رواية حديث عمار الصحيح جاء في رواية بن مسعود تقديم اليدين على الوجه لكن عند وضع هذه الرواية موضع النظر واتباع قواعد الترجيح ترجح رواية صاحب القصة وهو عمار على رواية الناقل عنه وهو عبد الله تم القصة وأنا نقلت عنه أنت قلت الوجه قبل يدي وأنا ذكرت اليدين قبل الوجه هنا الأولى أن يأخذ بصاحب القصة كما أخذ في الحديث عن ميمونة وهو النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال بخلاف حديث عبد الله بن عباس تزوجها وهو هو لأن هذا قول صاحب القصة وهذا قول غيرها غيره واضح إذن هذه هي سنن التيم ما هي؟ مسحوا اليدين إلى المرفقين ضربة ثانية ترتيب لكن كإن استشكال ربما استشكلته أنا والله أعلم ما شاء كل نص عليه قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيح عندما نقول بأننا نمسح بالضربة الأولى الوجه وبالضربة الثانية اليدين إلى ربما يجي واحد يقول كيف نفعل بأمر مستحب أمرا واجبا لأننا قالوا هذا يظهر لي قد أكون مخطئا لكن إذا كنت تضع يديك تمسحه وكان يقوله تضع يديك وتمسح وجهك وتمسح يديك إلى هنا ثم تضرب الثانية لا بأس مسحت الفرض بالفرض لكن لما نقول أنت ضربة ثانية والضربة الثانية وهي مستحب والله سنة فعلوا بها هذا قد يطرح إشكالا قد يطرحوا أشكالا <تصفيق> كذا؟ ليس كما نحن يعني نحن. هو أفرق. تا؟ أنت أذكر لي الإشكال عندك من جوا بعد؟ ما ما عندك؟ وين هالناظير أنت هذا؟ يعني إذا كانت المسح إلى المسح الماء. الماء يليق الماء يكون فرض الله صناعة فترح الإشكال. وهل الماء في يوصف بأنه فرض الله صناعة؟ شيء إذن خلاص أنا أتكلمك على الضربة والضربة هي الوسيلة للطهارة والوسيلة في الوضوء هي الماء والماء لا يوصف بفرض ولا صنعة. كل ماذا ذا كان ما ذل يعني؟ كان الشيخ الفعل جانب الفعل. كل عضو مستقل بحمل الماء له. كل أعضاء الوضوء مستقلة بحمل الماء لها إلا الت إلا الأذنين فإنها ملحقات بالرأس والمالتيق والجدول هلمه. إحنا رأينا هنا في استعمال التيمم له وسيلة التطهر حكمنا على الضربة بالندب السنية على اصطلاح المالكية ومع ذلك قلنا بأنها تكفي في مسح الفرض سنانه مسحه ما المرفقي وضربة اليدين ترتيب بقي وضع ترتيب البقي نرجع ستوديلا على المسح إلى المرفقين بحديث نافع أن ابن عمر أقبل من أرضه أرض له بالجرف فحضرت العصر بمربيد الغنم فنزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى وهذا أثر موقوف على ابن عمر وهو في الموطأ وجاء عن عبد الله بن عمر مرفوعا وهو ضعيف، فهو فعل صحابي كون المالكي يعتمد على فعل الصحابي هذا عذرهم قائم عذرهم قائم في القول بندب المسح إلى المرفض لأنه فعل صحابي والإنسان إذا كان عنده أصله وبين أصله لإعتمد عليه وقالوا اتبع فعل الصحابي ماذا يقال له نعم لكن العلماء يقولوا بأن ما وارد في المسح إلى المرفقين إما صحيح غير صريح وإما صريح غير صحيح إما صريح في المسح إلى المرفقين غير صحيح وإما صحيح غير صريح ولذلك قالوا قالوا شيئا أما أسبق وهو أنه لم يأتي في صفات التيمم صحيحا إلا حديثان حديث عمار الذي رواه البخاري وهو مذكور هنا وهو عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصيب الماء فقال عمار لعمار أما تذكر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت وفذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك هكذا وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه هذا صحيح صريح في اقتصاره صلى الله عليه وسلم بفعله على الكفة الحديث الثاني حديث أبي جهيم ابن الحارث الأنصاري قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه وسلم حتى أتى على جدار فمسح بوجهه ويديه فهذا مبين لها هذا مسح يديه واليد يصلح أن تطلق على هنا السارق والسارقة تقطعوا أيديهما والنبي يقطع منا معناها اليد سعر تقطع هنا تطلق على الكوع ويصلح أن تطلق على المرفق بل ويصلح أن تطلق إلى الإبت وقد كان بعض الصحابة يتيممون إلى الآباب كما في سنة أبي دول فمع ذلك حديث أبي الجهين كل وحديث عمار كل فهذان الحديثان هم الذين صحوا في صفات التيمم. في, في, في, في, في, في جيد. هذا على على هذا. إن كان عن غير هذين الصحابيَين. أي؟ إذن هذان الحديثان صحة أما غيرهما فإما صريح غير صحيح وإما صحيح غير صريح لمسح وجهك ويديك إلى الكوعين نقول لكم في من يطلع على الصيفة في الالتزم من لم يطلع على الصيفة وحقق مفهوم المسح هذه الصيفة هو يديرها ولا يفرضها على غير تكلمتكم عليها أما عند المالكية فها هي هذه الصيفة ما يقوله إلمسه، ولا يضرب ضربة يمسح الوجه. ضربة ثانية باليدين إلى إلى ماذا؟ إلى المرفقين هاي. بيستغرب هاك شو؟ زيروها شو؟ هذا اللي قال عليها في البيت هنا امم شوفين الادراه اسمع في الملفو اسم التخليل بهذا ها اللي قال عليها هنا هذه تفضل قال مندوبه وتسميته ذكر هنا مندوبه التيم وما هي تسمية معناها بسم الله ها شوفوا التسميه تسمية مذكورة مذكوره ولو مذكوره هنا مذكورة في الوصف نتكلم نتكلمنا عليها البارح مندوبه وتسميته وصف حميد هذا هو الوصف الذي قال إنه حميد هذه الصفة اللي هي رأيتموها واحد اسمح لي شخص عنده الحكم أنه يتيمم إلى المرفقين ودير هذه الصفة هو كيفما مسح أجزاء لكن هذه الصفة إذا كانت مأخودة عن بعض أهل العلم لا ينبغي أن تصبحها هي السنة أي صيفة الإنسان هو يديرها يحقق بها المطلوب الشرعي إذا كان هو دارها معليش لا يجعلها سنة كي يجعلها سنة صارت لل... يعني مثلا واحد إنسان أراد أن يذكر يذكر الله سبحانه وتعالى يقول سبحان الله والحمد لله الله والله أكبر 20 مرة وال30 مرة فصلا ما يجيش واحد يقول له أسمع سبحان الله والحمد لله الله والله أكبر فكرة 50 مرة من أين له هذا؟ هو شأنه أراد أن يفعل شيء يفعله, يفعله. سنة للناس وهذا الذي وقع فيه المتصويف بالأوراد كذلك في الصيفات اللي حقق بها الإنسان مطلوبا شرعيا يحقق هذه الصيفة يجزئ وهو أنه يمسح, يمسح خفه على هذا النحو أو يمسح الجرب على هذا النحو أو يمسح على هذا النحو دام إذا ما كانش صيفة مقررة شرعا يكفي رهم سح صلى الله هذه الصيفة صنة ولهذا الصيفة اللي يذكرها لذاكرينها المالكية وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته المطولة الذي لعلهم آثروها عن بعض أهل العلم لكن لا ينبغي أن تصير سنة جاء قال مندوبه تسمية وصف حميد هذا المراد بالوصف ثم بيننا ناقظه فقال ناقظه مثل الوضوء يعني ناقذ التيمم مثل الوضوء ويزيد عليه ماذا هل وجود ما إن قبل أن عندكم إن <تشف> إن والله أن وهنا رأي إن وجود ما إن قبل أن صلى وإن بعد يجي شكل عنده وجود ما قبل أن صلى وجود ما قبل أن صلى أنا شدت قبيلة وحدة فيه قبل أن يصل، هاه؟ صح هذا. وها أخذت هذه قرناها في مأمونية. عقرناها. قبل أن صلى. وإيش قبل أن صلى؟ مشكلة. لا لا لا. جواب جواب نحول. قبل أن صلى. كي تعربوا قبل هنا؟ علاش نقول لكم عربياً ليه؟ ضبط آخر موجودين قبل أن صلى ما له غلط؟ قبله على ل تكون مبنية والمضاف محذوف بالصح قبل أن صلى, أن صلّى قبل أن صلات واللي قبل المضاف إلى ما بعدها وقبل لا ولو كانت إين إين ما يضاف إليها لأن أن هذيك مؤولة مع ما بعدها بالمصدر يعني قبل الصلاتي وجود ماء إذا وجد الماء قبل الصلاتي يعني قبل الدخول في الصلاتي أو تغير شيء إذن من نواقذ التيمومي أن يجد الماء قبل الشروع بصلاة هذا يزاد على نواقذ الوضوء إذن قبل أن صلى ولا قبل أين صلى لماذا أن نقوله شئين لأن قبل مضاف وال وال والمضاف لا بد أن يكون بعده مضاف إليه والمضاف إليه هنا مصدر مؤول من أن وما دخلت عليه وأن هذه مصدرية وإن ما يشئين مصدرية المصدرية هي أن إذن قبل أن صلى العلماء مختلفين من أهل العلم من قال إن الإنسان إذا كان في الصلاة وراء الماء بطلت صلاته وتيممه ومالك قال لا إن دخل الصلاة بوجه مشروع فليمضي ولا ما الخلاف وسبب الخلاف فإذا وجد الماء هذا وجد بالصلاة والله بغيرها الشارع أطلق وملك قال لا دخل الصلاة بوجود مشروع لا ينصرف عنها وليتم صلاة لكن إن كان قد دخل الصلاة وخالف المطلوب منه من التأخير راجي يائس متردد عرفته الحكم إذا كان خالف كمل صلاة ويعيدها ندبا فمتن معناه وجود ماء قبل أن صلى وعين بعد استغفر الله. إذا كان تلبس بالصلاة فلا يعيد. لا. إذا تلبس بالصلاة وجد لا يعيد. وإيش قال؟ بعد قال؟ بعده يجد يعيد. يمكن أن يقال إذا كان الذي يجد بعد يعيد فأحرى أن يعيد. الذي وجد قرب. باب الأولوية. نعم. هذا واضح. زيد يجد. فإن وجد الماء بعد الصلاة، فإن وجد الماء بعد الصلاة، مله. إذا إذا تلبس بالصلاة مضاف فيها. إذا وجد الماء بعد الصلاة يندب له أن يعيد. يندب له أن يعيد. وإن بعده يجيد يعيد بوقت ما هو المراد بالوقت اختياري الأوقات عند المالكي ينتع الصلاة نوعان وقت اختياري يجوز للإنسان أن يفعل الصلاة في أوله أو وسطه أو آخر والأفضل أوله ووقت ضروري يحرم للإنسان أن يؤخر إليه الصلاة لكنه أداء فإن أخر إليه فهو أداء ويأثم فوقت وقت الصبح الاختياري إلى الـ إلى إلى الإسفار الأعلى والضروري طلوع الشمس ويدرك الوقت بركعة من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الظهر وقت الظهر الاختياري من الزوال لآخر القامة الأولى بإضافة ظل الزوال عرفت ظل الزوال زواجه وقت العصر الاختياري من دخوء من آخر وقت الظهر لنهاية القامة الثانية مع ظل الزوال وقتهما الضروري غروب الشمس وقت المغرب الاختياري من غروب الشمس إلى الشفق وقت العشاء الاختياري من مغيب الشفق إلى ثلث الليل أو نصفه ووقتهما الضروري إلى طلوع الفجر الإنسان الذي يتيمم الذي يتيمم الذي يتيمم ثم يجد الماء يعيد نذبا في الوقت الاختياري وجود ماء قبل أن صلى وإن بعده أي وإن بعد الصلاة وجده وإن بعده يجد يعيد بوقت إن يكون كخائف اللص إنسان خاشي إن ذهب يحضر الماء سرق الله أن مثلا يعتدي عليه لصوص فيأخذون ماله أو غير اللصوص من الموانع تعرضوا للآذر فهذا إذا وجد الماء يعيد وكذلك الراجي فهمتوا الراجي؟ الراجي وجود الماء ماذا يفعل؟ يؤخر لآخره هذا إن قدم في أول وقت يعيد والزامين الزامين هو المصاب يعني الذي المصاب بالزمانة لا يستطيع أن يقف ولا أن يمشي كي يستعمل الماء الماء عندهم صح ما عندهش من يناوله وزامينين مناولا قد عدم وكذلك الزامين المريض المصاب بالزمانة لم يجد مناولا لم يجد من يناوله الماء فهذا أيضا إذا وجد الماء فإنه يعيده الوقت الاختياري قالوا لأنه يمكن أن يكون عدم استعماله الماء عن تقصير كان عليه أن يحتاط يقول مثلا لمناوله قرب لي الماء قرب لي, لي الجفنة بها نتوال فيها فيمكن أن يكون عدم استعماله الماء عن تقصير منه عدم احتياط فإذا وجد الماء قبل نهاية الوقت فإنه يعيد ندبار كل من قال كل من قال وين قاعدة عند المالكين مهما وجدتهم يقولون يعيد في الوقت الاختياري فهذه إعادة مندوبة لأنه لو كانت الإعادة لازمة لما فرقوا بين اختيار وضروري وغيرهم فإذا قالوا يعيدوا في الوقت الاختياري معناه مندوب كما المرى عندهم إذا كشفت شعرها أو صدرها وإن كان قولهم هذا مرجوح، قالوا تعيد في الوقت المقر نعم إذا حبيتوا يعني بهذا و الحمد انتهى الكلام على باب هذا الكلام المقتضب يعني ما هو كلام يعني مفصل ما هو كلام يشفي العليل ويروي الغليل هذا كلام مقتضب تفكيك للنظم النظم يا ولادي فقط إذا حبيتون نعاود نسمعوا للنظم مرة ثانية و نختي خرالي عبد الحميد من الأول بزاف طيب نختمنه شو قرأ ولا تي مقرأ عليه فية تعرفه عليه قرأ عليه ولا مقرأ إذا ها صح وش فيه حاجة كنا نقرأ المراقي جوز معه كان يتهيبوا بو يقرأ ما يحضروش غلطوا كنا نقرأ ولا نغطوا وش فيه يلا نقرأ ونقول شو أخطي كتاب الطهارة فصله فصل وتحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سالما إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صالح إلا إذا لزامه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب فمغرة أو مغرة اللي يوقفت عليه في القاموس مغره أو مغرة فما رئيسا مغرة يمكن تكون لغة يمكن تكون لغة يمكن أن تحقر يسمى إن ما, ما لا يعلم ما يكذبش بما لم يحق به علم هذا لا زمه كلمة لازمه غير لازمه هذا يقصد الملازمه ذلك المخالط الذي غير أحد أوصافه لازمه فيما المغرة ولكن ما قلتكم ما جافل هذا في في بعض المدن. إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة كمغرتين كمثلا أم فصل في فرائض الوضوء فصل فرائض الوضوء سبع وهي تكون وفور مية في بدءه والينوي رفع حادث او مفترض او استباحة لممنوع عرض وغسل وجه غسله اليدين ومصح رأس غسله الرجلين والفرض عمّ مجمع الأذنين والمرفق والمرفقين عمّ والكعبين خلّ الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته جلد ظهر سنانه السبع افتدى غصل اليدين غير يرد مَسْحِ الراسي مسح الاذنين مضمضه استنشاق لمضمضته ضمن واحد عنده خطأ، يصحح مضمضاته مضمضاته استنشاق احنا رانا نقراوها ونزيدو كان واحد عنده شي صح مضمضاته استنشاق واستنثار مضمضاته استنشاق واستنثار الوزن يختل. مضمرة تُستنشاق مستثار، ترتيب فرضه وذا المختار، وأحد عشر شخ، برتالي مرافقتك، وأحد عشر وأحد عشر الفضائل أتت، سنش، سنشوف أنا لل. ما عليش هذه نبأ سريزين احنا ما فيها حتى شيء يعني نعم واهل ما عليش عبد الحميد ايستنوا نشوفوا ما شغرنا احنا اخويا و 11 انا وقفت علي هذا لأنها مسكنة في مجوز اشار إلى ذلك ميارة في شرحه وهو نعم و 11 الفضائل اتت تسلية وبقعة قد طهرت تقليل ماء قد طهرت قد طهرت طهر. تقليل ماء ساكنة طيب زيد شيخما تقليل ماء تقليل ماء وتيامن والشفع والتخليف في مغسولنا بدء ما يامني سواك ونذب ترتيب مسنونه أو مع ما يجب هذيك مع ساكنة لغة زيد وبدء مسح الرأس من مقدمه من مقدمه من مقدمه تخليل تخليله تخليله أصابعه بقدمه تخليله تخليله أصابعا تخليله أصابعا بقدمه خليها هذه درع لها علامة ولكن الراجع عندي هو تخليله أصابعه بقدمه هي من حيث الوزن ما لأن أصابعه ساكنه وأصابعه تنوين ساكن صح المضار على النسخة خليها تخليله أصابعه بقدمه وكورها الزيد على الفرض لداء مسحن وفي الغسل على ما حدد وعاجز الفضر بنا ما لم يطل ليبسي لعظة في زمان معتدل ذكر فرضه يبصي لعظة الظاهرة ذكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله إن كان صلى بطلت ومن ذكر سنته, يفعل سنته يفعلها لما حضر فصل فصل النواقضه 16. ستة عشر نواقضه ستة عشر نواقض الوضوء ستة عشر هذا خطأ أوه. فصل النواقظه ستة عشر فصل النواقظه ستة عشر بول وريح سالس إذا ندخ وغائط النوم ثقيل مدي صفر وإغماء جنون ودي بالدال شي ودي كما رأي في بعض النسخ ودي دال. مبهمة كان العلماء كي يجي حرف منقوط يقولوا بالدال المعجمة قلت شكع كيف كيف ويقولوا بالدال المهملة كيف فرق بين المعجم يعني عنده نقطة ولا أخر لا زيد لمس وقبلة وذئ وجدت لذات عادة كذاء قصدة اطاف مرأة كذاء مستذكر والشك في الحدث كفر من كفر هذهك مرأة تقرأ مرأة يا مرأة, مرأة ويجب استبراء الأخباثين هذهك بالنقل خير ويجب استبراء الأخباثين مع ويجب استبراء الأخباثين مع سلتين ونفر سلتي كسرة واحدة سلتي نعم. سلتي ونثل ذكرين والشدة دع وجاز الاستجمار من بول ذكر تغائط لا ما كتيرا انتشر نعم. فصل فروض الغصب قصد يحتضر فور العموم الدلك تخليل الشعر. نعم. فتابع الخفي مثل الركبتين والابقي والرقي وزين فأ... الأليت فتابع... به. مثل هنا مثله. وين وين رفعناها إحنا كانت خبر هنا ما يخبر متابعي الخافية مثل مثل الركبتين متابعي الخافية مثل الركبتين ركبتين هكذا كوكو عليها بالشكر ركبتين والبقي والرفغي وبين الأليتين وصلي مع سورة بالمنديل ونحويه كالحبل والتوكيل أليه بفتح الحمزة وليس الأليه اليا أليه, أليه. زين؟ سنانه هو مضمضة تنغسل اليدين. يدين؟ يدين. سنانه هو مضمضة غسل اليدين؟ لا. يدين؟ لا. خطأ. كنجه اليدين خطأ. سنانه هو كذا يعني؟ نعم. مضمضة غسل اليدين. بدأ الاستنشاق شاق ثقب الأذنين. مندوبه البدء بغسله الأذاء تسمية تسمية تفليت ورقصه كذا تقديم أعضاء أعضاء الوبق قللات ماء بدء بأعلى ويمين ويمين خض ويمين نعم, نعم خضه ماء نعم تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببط نعم, نعم تبدأ تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب, ببطني ببطني جنب الأكف هذه مضافة لما أضيف إليه ما بعدها نعم أوسبع ثم إذا سيسته أعد من الوضوء ما فعلته مجيبه حيظ نفاس أنزال نغيب كمرات بفرج سجان والأولان مانع الوطأ إلى غسل والآخران قرآن الحال الضبط الآخراني زي خيران قرآن الحلال، والكل مسجداً وسهول إغتسال، وسهول إغتسال، والكل مسجداً وسهو مثل وضوئك ولم تعيد موان، فصل، فصل لخوف ضرار أو عدم، لا خطأ، اللي رأى عنده ضرار نحيها فصل لخوف ضرارين أو عدم هذا كينقولوا ضرار خلاص ما بقاش جعلوا وزن بعكوج، فصل لخوف لا يا عبد الحميد فصل لخوف ضر، فصل لخوف ضر أو عدام ماء عوذ من الطهارة التيمم وصل فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة بهي حذ، وجاز للنفل ابتدا ويستبيح، ويستبيح، طيب وجاز للنفل ابتدا ويستبيح, ويستبيح, ويستبيح, ويستبيح, ويستبيح، على للجمعة حاضر صحيح، أقرأه الجمعة بالسكون حتى يستقيم الوزن، طيب وجاز للنفل ابتدا ويستبيح،, ويستبيح على للجمعة يستبيح ويستبيح بالياء والحساكن وجاز للنفل ابتدا ويستبيح الفرض للجمعات حاضر صحيح مم. فروضه مسحوكا وجها واليدين للخوع والنيات اول الضربتين اولى الضربتين اولى والنية اولى الضربة النفل الاول زين ثم الموالاة صعيد طه طهورا ووصلها به ووقت حاضر اخيره للراجي ايسف وآخره للراجي آيس فقط أوله للراجي. آيس فقط أوله والمتردد الوسط نعم سنانه مسحوه ما للمرفق نعم وضربة اليدين ترتيب باقي نعم مندوبه تسمية وصف حميد نقيضه مثل الوضوء ويزيد وجود ماء قبل أن صلى وإن بعد يجد يعد بوقت إن يكون كخائف اللص وراجل قدمه ولا قدمه. قدم قدم قدم الصلاة يعني. مم. كخائف لسي وراجع قدم وزمني وزامين وزامين المناوي قد عاد ما. وثقكم الله وبارك فيكم ونسأل الله أن لا نكون قد أساءنا. والله ينفعنا وإياكم بما علمنا. ويزيدنا العلم. وأعذرونا بارك الله فيكم. فيما كان مني من تقصير. السلام عليكم ورحمة الله. لا دغمت على صفر في التيار عنده توقف هيك كنا بنشرح المقطع نقفط على صفر عندي اذا في هذا والله خدش كي تمسح هذه رك مسحت باطنة هذه والله وعندما تمسح ذي مسحت والله والتخليل ما كان والمسح منبني على التخليل هذه تخليل شخ المسايل انقطعت في المثال على ثلاثين وعشرين يوم نفساء نفساء وبعد يوم أو ثلاثة ظهر ثلاثين فعد طهرة مرة أولى أم طهرة ولا اي حاجه قدما ممكن ان يكون عله وبس إذا استأنتي اذا لاحظت بعض الناس تعجل ولهذا كانت ام المؤمنين عائشه كلهم لا تعجلنا حتى طارينا القصة في البيضاء ربما بعض الناس استعجل مازال رايحينها ما استفرغش مازال يكون الرحيم في هند هذا ليس طهرا ولا اي فيها مثلا رجله لا هذه الأيام اللي طهرت العبرة العبره بالظاهري فهي تصلي وصلاتها صحيحه ما كرهت اشكال وانما من بعدك الدم اللي جاء في <تصفيق> الأنظار فيه تاع العلماء اللي هو دم وعلة وفساد هو من البقية أما الأيام اللي صلتها ولا قاربها زوجها فهذا لا إشكال فيه لأن العبرة العلماء يقولون بأن النفاس والحيض ولو دفع معنى هم راح هذا نزلع الدم الصباح أشياء القاتل على مكان جدم رحمه طالب بالطهارة والصلاة شكرا شكرا من الأخ عندما أمنا ولكن من الليبة مرع عرفة من الليبة ماذا نقول لكم حاجة؟ هذه الأسئلة كفورة في هذا العصر ما الفكاك منها؟ ما الراحة منها؟ أولا ينبغي أن نفهم بأن الشيء إذا أدرك المرأة لأنه مخالف مخالفته عليه المخالفة لا تتعدى إلى أمرنا كوني نعام معاملة صحيحة نشري من عنده والله لا يعني أنني أخذت الحرام حرام يقف عنده هذا الأصل خاطر سنقولك صحف المسائل كثر السؤال عنه فلان مرابي نعامله له لما نعام له فلان كذا فلان كذا الذي نبغي أن نفهمه هو أن هذا الحرام لا يتعدى صاحبه إليه أنا ما أهدالي ما أعطاني أنا اقتررته منه قد نجيب لك الأصل بعد نتكلم على باقي أنا, أنا اقتردت منه لأربلة تعاملت معه في ما ربحي من مالي وربعه من مالي هذا العصل خاصة الإنسان عندما يعرف العصل ثم بعد ذلك ينظر الفرع العمر الآخر لا ينبغي أن يكون الإنسان في معاملته مع المرابي مشجعا له مثلا تفهم معه روح أنت السلف وانا نخدم معك يعني في سيارتك ولا نخدم معك في شركتك هذا حرام لأنه كأنه دفعه إلى الباطل هذا ينبغي أن تنحر لكن أنا ما عندي علم به هو اقترض بربا وثم تعاملت معه عاملا عنده أو مشاركا له الأصل الجواز أنا ربما ذلك المرة في ستطري في ثلاثين سنة ما قلت سبحان الله كاثورة هذا كين عمر آخر إن تنزهت عن التعامل مع هذا خير لي كين عمر آخر إن لم عنهاه وتعاملت معاه كأنني أسجعه كين عمر آخر إن نهيته وتاب وأناب وندم على اللي يفعل أتعامل معه حتى كم مشكلة هذه قواعد لعلها تبين هذه المسألة إذا كان مثلا هو ماله خالص الحرمة حصله من خنزير حصله من خمر حصله من ربا هو يأكل الربا هذا أتنزه عنه إلا إذا تاب وإذا تاب كان قواعده لأنه إذا تبه وينبغى له أن يخرج من ماله ولا يبقي منه عنده إلا ما لابد له منه والناس يتفاوتون في ذلك بحسب قوة إيمانه هذه مسائل ذبيكم الظبط هذا خسره فيتنا في العصر خوي يخدم في البنك نأكل عنده والله ما ناكلش خوي مسألة كثرة فيها في العصر وتعبتنا بالله فالإنسان إذا عرف القاعدة يتعامل من من منطلقها ويفرق بين الواجب وبين الورع كين وراء إذا نجوت ما أنت عامل حتى مع واحد من هذا ما أنت عامل لكن مش كل الناس أنا أستطيع يعني يعني أقول بهذا وقولهم أنت عاملت معه فأنت مو فأنت حرام عليك ما هو سؤالك الآن في غلي هذا نجاوبوا عليه أخ عنده مال جا مال عملة صعبة وهذا المال جاهم البنك من فائدة وهذا هذا الفائدة تشعر الربح في البنكة اللي يعطوها كل سنة للمشتركين هو رفا يتخلص منه وقال لي هاك بيعوني أنا يجوز لي بنشره عليه أنا اللي مستحق العملة الصعبة أنا هل عندك من أولا هل يفهم منك أنك تقره على هذا الفعل؟ لا يعرفني باللي لا أقره باللي لا هل أبدى توبة لا. وتراجعا؟ أول ما غالي شيء يقول قال لي تخلص منها ايفعل لانه تخلص من ها ]ها العمله صعبه لا يمكن تخلص منها هنا لانه العمله اولا نقول له هذا المال أخرج منه هو يريد أن يبيعها ومن بعد يتصدق بها واش باغي ولكن كيتبدلها تبدلها انت شيدير بها يتخلص من هذا الشيء فيها بما يراه <تصفيق> هو افعل انت باغي تشريها عليها واه باغي نشريها عليه لا ارمان يعني يا ولد لأنك ستعينه على بر الحمد لله ذا المصين بالوكان قال لك انا فهمت هذا انا خرج لا لا قال لا لك انت نروح هذا انت غادي تبدل له زعما مع <تصفيق> توبته حرج عليك ان شاء الله صحه هذا السؤال سهل وانا تعبني بزاف ما روحت بعيد منين راه مشي يبتني ديك الاسئله <تصفيق> <تصفيق> هذه ما انا ماشي طيب شي يبقى تصوره شكر كاع شي غير يبقى يعني إذا كان يعني في تغيير المال هذا يعني كيما نقولوا حنا يعاملوه فيه بأحسن صورة بأضعف حال حتى توقع لي نجاوبوا حتى توقع <تشريك> يعني لكنيدي 14 يا روح نعاونوه الذهبي ب 8 هذه حاجه شاء الله ما وقعتش كيف وقعت <تصفيق> ايه <تصفيق> <وره بأمني. تصفيق> <وره بأمني. تصفيق> انا اللي بنسر الخيسه ورا راه فاهمني هو راه فاهم هذا سؤال بالاصاله والسؤال هذا السؤال بالاصاله مني ورا فاهمني لا لا غير يكون لا هذا ماشي دارو رخيص رخيص دونك هما في السوق يشرو مثلا 14 <تصفيق> وهو جا مال هذا بلا كد بلا كذب لا تعب معناه راه باغي يتخلص منه لا لا ماشي <تصفيق> هكا سمعني هما في السوق 14 و70 مثلا ويشروه ب 120 لا بحال هذاك هذا قال هذا المشتري اللي هو انا 60 تقصدته هذا نروح تحوس عليه شكونه عنده هريبا. لا لا. هو زمان يقولي عاد بيع هذا المال ونشره هالك. بسعر المشتري بيشي بس بسعر بس البائع. خطر كان ال المي... <تصفيق> العملة بسعر وبيوم بسعر. يشروه 14 وسبعين بيوم أربعتاعش وسبعين. لا حرج. دبر عليك الهمي راه يعرف واقعكم المالكيه عندهم لا يصليها إلا إذا لم يوجد من يقوم به فرض كفاية في مشروع الهدي ولو امراه لو كان كاينه امراه تصلي على الجنازه بالوضوء فإنها يتادى بها فرض كفايه ولا حاجة إذك أنت بالتيمم لكن الذي يظهر خلال هذا ولم يصلي ومن كان حاضرا للجنازة بعيد عليه ولم يقصره الرضو الشراح جاي الله جاي من خدمته الله وكان قال لا تفوتوا والما ما نجمش حصل عليه إن شاء الله إن صلىها بالتيمم نباس قد نص على ذلك بعض أهل العلم كميتين هي ورائلها شكرا لكم رفك ذكرت أن حصل الاجتماع على أن أقصار مدة الحيض 19 عشر أيام. هو ذكر 17 لكن من الخطأ مطبعي. التسعة عشر معناه أي مرأة لا يمكنها أن تتجاوز هذا. هذا قصدي, قصدي أن كل العلماء قالوا أن أقص الحيض 19 بالرغم انهم مختلفو واحد قالو 15, لا 15 لكن ما يزيد عن لا هذا إحنا إجماع. إحنا بأن الأقوال مختلفة في اماد الحيض ما قال يقول 15 بعضهم قال اقل بعضهم قال بعض انواع الاجماع معناها اقصى واحد واحد واحد واحد ما واحد قال 4 واحد قال واحد قال واحد قال ما اللي قال قال حصل على 7 كنا في التيمم بالتراب واحد قال التيمم غير على التراب. واحد قال تيمم على التراب وعلى الحجر واحد قال تيمم على التراب والحجر والرمل واحد قال تيمم على الز... على السبخه واحد قال تيمم على اجمعوا على ان التراب هذا الغبار يجزي فهنا اقل ما قيل حتى نقولوا اجماع وثما اكثر ولهذا بعض انواع الاجماعات مبنيه على هذه المساله فهمت انا خاصك نعم اقله عن ملكيه دفعه انزل جفت خلاص لكن قالوا دفعه في العبادات لا في العيد يعني هو هي في يوم وحده نجم الصباح تحيض وقال الظهر هي طهرت فهمت كيف وعاودت حوض عشيه الصباح طهرت وعاودت حوض من غد في ثلاث أيام خرجت من العده لا لا احتاطوا للخروج قالوا هو أقله له في العبادات أما في العدد فلا بد أن يكون هناك فارق بين الحيض وغيره كي يعتبر ثلاثة هو.